صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولائي الدين محيي الدين عبد المحسن سمير البنا جمال حماد واحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل كيف حالك يا عبد الواحد يا ولدي؟ بخير والحمد لله يا عم عبد الهادي وإن كنت أشتاق كثيرا لعمي عبد المعطي الذي كان يصحبني لدروس مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن نعم يا عبد الواحد وسيطول غياب عمك عبد المعطي ولكن اطمئن سوف أصحبك لدروس الإمام إن شاء الله تعالى هذا ما كنت أنتظره والله والآن أخبرني يا ولدي أين توقف إمامنا القرطبي في سورة النساء توقف الإمام عندما انتهى من شرح الآيات الأربع من الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة من السورة اذا سنبدأ معه اليوم من الآية الخامسة عشرة إن شاء الله نعم يا عم فلنبدأ إذن على بركة الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم وفيه ثمان مسائل الاولى لما ذكر الله تعالى في هذه الصوره الاحسان الى النساء وايصال صدقاتهن اليهن وانجر الامر الى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال ذكر ايضا التغليظ عليهن فيما ياتين به من الفاحشه لئلا تتوهم المراه انه يسوغ لها ترك التعفف المسألة الثانية قوله تعالى واللاتي اللاتي جمع التي وهو اسم مبهم للمؤنث وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير ويجمع أيضا اللاتي بحذف الياء وإبقاء الكسرة قال الجوهري أنشد أبو عبيدة من اللواتي والتي والاتي زعمنا أن قد كبرت لداتي وتصغير التي اللتي قال الراجز بعد اللتي والتية والتي وبعض الشعراء أدخل على التي حرف النداء وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا يا الله وحده قال الشاعر من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني المسألة الثالثة قوله تعالى يأتينا الفاحشة الفاحشة في هذا الموضع الزنا والفاحشة الفعلة القبيحة وهي مصدر كالعاقبة والعافية وقرأ ابن مسعود بالفاحشة بباء الجر المسألة الرابعة قوله تعالى من نسائكم إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات كما قال تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم المسألة الخامسة قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من المسلمين فجعل الله تعالى الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراه والإنجيل والقرآن قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال تعالى في هذه الصورة فاستشهدوا عليهن اربعه منكم وروى ابو داود عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامراه منهم قد زنايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان امر هذين في التوراه قال نجد في التوراه إذا شهد أربعة أنهم رأوا واقعة الزنا رأي العين رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا واقعة الزنا رأي العين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما وقال قوم إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما وهذا ضعيف فإن اليمين تدخل في الأموال واللوث في القسامة ولا مدخل لواحد منهما هنا المسألة السادسة ولا بد ان يكون الشهود ذكورا لقوله تعالى منكم ولا خلاف فيه بين الامه وان يكونوا عدولا لان الله تعالى شرط العداله في البيوع والرجعه وهذا اعظم وهو بذلك اولى وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل على ما هو مذكور في اصول الفقه ولا يكونون ذمه وإن كان الحكم على ذنية وتعلق أبو حنيفة بقوله تعالى أربعة منكم في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعم المسألة السابعة قوله تعالى فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت هذه أول عقوبات الزنا وكان هذا في ابتداء الإسلام قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده ثم نسخ ذلك بآية سورة النور وبالرجم في الثيب وقالت فرقة بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساس ولكن التلاوة أخرت وقدمت وقال ابن العربي وهذا الانساك والحبس في البيوت كان في صدر الاسلام قبل ان يكثر الجناه فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن المسألة الثامنة يا اخواني واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا او توعدا بالحد على قولين احدهما انه توعد بالحد والثاني أنه حد قاله ابن عباس والحسن وقال ابن زيد وأنهم منعوا من النكاح حتى يموت عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية وهي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وهذا نحو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما أبدا والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم وقد قال بعض العلماء إن الأذى والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد وأما الحبس فمنسوخ بإجماع ويطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز والله أعلم والآن ننتقل للآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم وفيه سبع مسائل الأولى قوله تعالى واللذان اللذاني تثنية الذي وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان ومصطفيان وشجيان قال سيبوي حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمات المسألة الثانية قوله تعالى فآذوهما قال قتادة والسدي معناه التوبيخ والتعيير وقال ابن عباس النيل باللسان والضرب بالنعال وقال النحاس وزعم قوم أنه منسوخ قلت رواه ابن أبي مجيح عن مجاهد قال واللات يأتين الفاحشة وقوله والذان يأتيانها كان في أول الأمر فنسختهما الآية التي في سورة النور وقيل وهو أولى إنه ليس بمنسوخ وإنه واجب أن يؤدب بالتوبيخ فيقال لهما فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله لقد فهمت اليوم من حديث الإمام يا عم أن الشهود الأربعة لا بد أن يكونوا ذكورا وأن يكونوا قد راوا واقعة الزنا رأي العين نعم ولكن أليس هذا امرا صعب الإثبات يا عم بلى وهذا من أسباب الاحتياط التي قررها الإسلام قبل تنفيذ العقوبة ذلك لأن الإسلام درا الحدود بالشبهات فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة وماذا لو أن الشهود الأربعة لم تتفق شهادتهم كأن يشهد ثلاثة منهم أنه رأى جريمة الزنا وينفي الرابع هذه الرؤية أو يرجع أحدهم عن شهادته في هذه الحالة يقام عليهم حد القذف. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم ودمت لي معلما ومرشدا وبارك الله فيك وفي حبك للعلم يا بني الآن انتهى وقتنا كما ترى وغدا نلتقي مرة أخرى مع الإمام إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم